ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك حتى إذا هلك قلتم لي بعث الله من بعده رسلا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانتهم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 ومن عمل صالحا من ذكر نونسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب